يَدُكَ كِلاَ بَرْزَانٌ مَنْ قَبُضَهُ وَإِنَّ أَمِينًا بَعْضُكُمْ ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإن وَإِن كُنتُم مَّعَ لَنَسْفَئُونَ وَلَن تَجِدُوكُم فِي خَيْرٍ فَيَحِلُّ الْمَقْبُوضَةُ فَإِن آمَنَ ولا تكتم الشهارة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كريء شيء قدير آل انْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا إِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا by now.